ألم يأتي لنا قارئ بعده؟ تعالي الشيخ. هم يؤثرونك بالقراءة، إخوانك يؤثرونك بالقراءة. زاك الله خير، وقراءتك جيدة. زاك الله خير. ده شيخ؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المعروف بابن تيمية رحمه الله تعالى، وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أبي الطائفة. زك الله خير قرأنا هذا كله. قرأنا هذاش. هذا عندك الصفحة السادسة وتسعيد وهذا وتسعيد الموجود نعم. نعم. هذا نحن وق... نعم قلنا لهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات الذي مضى معنا في اللقاء الماضي كلام شيخ الإسلام عن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في أمة الإسلام على اختلاف أولئك المسلمين يا لا يتكلم شيخ الإسلام على طائفة معينة. تقوم بواجب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر مثلا وفيها الصلاح وفيها كذا ويحدث من بعضهم ما قد ذكره من الأمور الشنيعة لا لا يقصد هذا شيخ الإسلام شيخ الإسلام يتكلم عن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في أهل الإسلام كم من عامي وكم من مقصر من أهل الإسلام قد يتحرك في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لكن قد يدخل معهم لأمور ومقاصد ما ذكرها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكلامه رحمه الله فيما مضى لا يفهم منه أنه يتكلم عن طائفة تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحدث منها تلك التجاوزات لا إنما يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أهل الإسلام وأهل الإسلام ليسوا كلهم على قلب رجل واحد فيهم الطائع وفيهم العاصي فيهم الذي يحرص على فعل الصالحات والإكثار من الطاعات والحرص على اجتناب السيئات وفيهم من لا يبالي والعياذ بالله يقع في تلك المحظورات ويفعل تلك الكبائر والموبقات نعم لا نكفره ولا يخرج عن دائرة الإسلام ما دام عنده ما دام عنده التوحيد ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام إلا أنه على خطأ عظيم بارتكاب تلك المحرمات فلا يظن النظان فيما قرأناه فيما مضى أن أبو العباس رحمه الله يتكلم عن طائفة معينة تقوم بواجب الأمر والنهي وإنما هو يتكلم عن عموم أهل الإسلام وحالهم مع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات كما يقابل الطبيب المرض بضده فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين بفعل الحسنات وبترك السيئات وبهذا يكون صلاح النفس بفعل الحسنات وترك السيئات نعم مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات وهذه أربعة أنواع ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة كما أنه مأمور بصلاح نفسه كذلك هو مأمور بصلاح غيره هذه الشريعة شريعة رحمة ما حرصت على أن يكمل المرء نفسه بل سعت حتى يكمل غيره ولأجل هذا كان أعظم المقامات مقام ماذا؟ مقام الدعوة إلى الله قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي لا أحد أحسن ممن هذا حاله إذن مقام الدعوة أعظم المقامات سبب خيرية هذه الأمة ماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون الصلاح كذلك للغير وليأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير نعم. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم لماذا؟ لأنها بينت طريق النجاة من ذاك الخسران الذي أخبر عنه ربنا جل وعلا الله تبارك وتعالى أخبرنا في بدء هذه السورة بخبر عظيم ما هو ها آه. الانسان في خسر الخبر الذي أخبرنا عنه ربنا جل وعلا الانسان في خسر وأنا وأنت يدخل أو ندخل في كلمة إنسان ولعظم هذا الخبر أكده ربنا جل وعلا بثلاثة مؤكدات بالقسم وإن واللام والعصر يقسم ربنا بالعصر الذي هو هذا الزمان الذي نفعل فيه سواء كان خيرا أو شرا إن حرف توكيد واللام والعصر إن الإنسان لفي خسر يؤكد هذا الخبر العظيم أن الإنسان في خسر وليجل هذا المؤمن لما يسمع هذا يفزع قلبه ويطيش عقله لأن جميعا يدخل في كلمة إنسان ثم استثنى ربنا جل وعلا بأداة الاستثناء إلا ولجل هذا تأمل ماذا قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم لأنها بينت لهم طريق النجاة من الخسران قال إلا استثنى من سينجو من الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أربعة أمور يجب علينا أن نسعى في حياتنا كلها في تحقيقها حتى ننجو من الخسران، وبقدر تقصيرنا بقدر ما يلحقنا شيء من الخسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالإيمان والعمل الصالح تكمل نفسك، والإيمان الشرعي لن تستطيع أن تعرفه إلا بالعلم النافع. إذا رجع الأمر إلى العلم النافع والعمل الصالح. الذي به تعرف أعني بالعلم النافع تعرف الإيمان الشرعي الذي هو اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص وأركانه ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة بهذا تكمل نفسك وأنت يا عبد الله في حياتك كلها تسعى في تحصيل هذين الأمرين ثم قال وتواصوا بالحق ما هو الحق الإيمان والعمل الصالح تتواصى بهذا الحق مع عموم الخلق وهذا هو محل الشاهد هنا تتواصى بالإيمان والعمل الصالح مع عموم الخلق مع الكافر ومع المبتدع ومع العاصي تأمل لا تداخل هؤلاء بحيث يكون هؤلاء هم أهل مأكلك ومشربك وهم أهل مدخلك ومخرجك وهم من تأنس بهم ويأنسون بك كلا عند إرادة الواحد منا أن يبحث عن من يأنس به ويأنس إليه ومن يريد أن يدخل معه ويخرج معه ليبحث عن أهل الإيمان والتقوى لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لكن في مقام الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتواصى مع هؤلاء بالحق تتواصى بالحق مع عموم الخلق فالكافر تدعوه إلى الإسلام والمبتدع تدعوه إلى السنة والعاصي تدعوه إلى الطاعة لكن هذا ليس لكل أحد وإنما في حق من تأهل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم وهو كما قال فإن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موسيا بالحق موسيا بالصبر وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر نعم إذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر ولأجل هذا انظر إلى ما كان عليه الأنبياء والرسل ثم ننظر إلى الصحابة بعدهم ثم ننظر إلى أئمة الإسلام كأحمد والمصنف أبي العباس شيخ الإسلام وغيرهم انظر إلى ما كانوا يلاقونه عند قيامهم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن كان هذا ماذا في حقيقته كانت منحة لهم وكانت رفعة لهم انظر الآن بيننا وبين أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من كم من ثمانمائة سنة أكثر من ثمانمائة سنة معذرة أكثر من ثمانية قرون أكثر من سبعمائة سنة ومع هذا لا زال أهل الإسلام ينهلون مما خلفه من علم نافع أين مات رحمه الله أين مات في السجن مات في السجن ومع هذا رفع الله ذكره لم يكن له ولد ما تزوج أصلاً وما كان ثمة مطابع تطبع الكتب بمئات الآلاف فنقول قد انتشر بسبب هذا وإنما هو أمر بينه وبين ربه جل وعلا فانظروا الآن نحن الآن في بلاد أندنوسيا وما هو أبعد من هذا من هذه الجهة وما هو أبعد من هذا من تلك الجهة ينتشر علم هذا الإمام في الناس انتشارا عظيما في مشارق الأرض ومغاربها. رفع الله ذكره وأعلى شأنه مع أنه مات في السجن محبوسا رحمه الله إذن كما قال إذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر نعم، وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر كما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج إلي إليه غيره وذلك هو سبب الإمامة في الدين وذلك هو سبب الإمامة في الدين نعم كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال والصبر على ما يصيبه من المكاره والصبر عن البطر عند النعم وغير ذلك من أنواع الصبر الصبر أنواعه كثيرة لكنها ترجع إلى نوعين اثنين أو إلى ثلاثة أنواع على وجه البسط والبيان صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة كل ما يذكر إنما يرجع لأحد هذه الأمور الثلاث نعم ولا يمكن للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويغتذي به وهو اليقين فما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يا أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهما الله كذلك إذا أمر غيره بحسن انظر هنا يذكر شيخ الإسلام جملة من الأمور التي تعين العبد المكلف القائم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه قال ولا يمكن للعبد أن يصبر حقيقة الصبر الحبس لا يمكن له أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له وينعم به ويغتذي به وهو اليقين ولأجل هذا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ولا يستطيع أن يصبر ما لم يكن ثمة يقين قد انعقد قلبه عليه وأصبح راسخا ثابتا فيه ولأجل هذا جاء في الحديث يا أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهما الله وما أشد حاجتنا إلى هذا وعلينا أن ندعو الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى بهذا نعم كذلك إذا أمر غيره بحسن كذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك أو نهى غيره عن سيء فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه فإن النفوس لا تصبر على المر. إلا بنوع من الحلوي لا يمكن غير ذلك ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فلا بد أن يصبر وأن يرحم وهذا هو الشجاعة والكرم، نعم. ولهذا؟ ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة، وهي الإحسان إلى الخلق، وبينها وبين الصبر تارة، ولا بد من الثلاثة: الصلاة والزكاة والصبر. لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم. لا سيما كلما قوية الفتنة والمحنة. فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم وكذلك يتذامون بالبخل والجبن والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سمره فتعلقت بردائه فالتفت إليهم وقال والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العظاه نعمًا لقسنته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. الله أكبر. نعم. ولكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات. هنا يتكلم عما يعني يكون عليه المؤمن حقيقة من الصفات العظيمة والصفات الجليلة والمناقب. الكريمة فذكر جملة منها نعم ذكر و... الشجاعة والكرم وقبل ذلك ذكر الصلاة والزكاة والصبر وأشار إلى أنه لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك لماذا لأن فيها صلاح نفوسهم أولا وأصلاح لغيرهم وإصلاح لغيرهم خاصة عندما تقوى الفتنة وتعظم المحنة فيحتاج المرء إلى هذه الثلاث وهذه كما قال لا تقوى أصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بها نعم ولكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله نعم دون ما ليس في سبيله وضد البخل ماذا ها الكرم وضد الجبن الشجاعة ولهذا قال ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبل ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله لا في دون ما ليس في سبيله فقال النبي نعم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع نعم والعياذ بالله شح هالع وجبن خالع نعم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ فقال الجد نقيس على أنا على أنا على أن نزنه بالبخل. فقال وأي داء أدوا من البخل؟ الله أكبر نعم. وفي رواية إن السيد لا يكون بخيلا بل سيدكم الأبيض الجعد بشر من البراء ابن معرور نعم. وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر هذا كله يريد أن يذكره أبو العباس حتى يؤصل في نفسي من يقوم بهذا الواجب العظيم أن يكون قائما بهذه الصفات العظيمة أن تكون صلته قوية بالله جل وعلا وذلك بالصلاة وأن يقوم كذلك بما فيه إحسان إلى الخلق وذلك عبر الزكاة ولا بد في هذا وهذا أو لا بد لهذا وهذا من الصبر وأن يكون شجاعا وأن يكون كريما جوادا كله يبتغي بذلك وجه الله جل في علاه وبهذا يكسب قلوب الناس ويكون مؤثرا فيهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولذي هذا كان يقال له جئتكم من عندي من من عندي من ينفق نفقة من لا يخشى الفقر فدخلوا جميعهم في الإسلام نعم، وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني، فقال تقول وإما أن تبخل عني وأي داء أدوه من البخل، فجعل البخل من أعظم الأمراض. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قس... قسما قسما، قسم فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء يحق به منهم فقال إنهم خيروني بين أن يسألون بالفح... بالفحش, بالفحش وبين أن يرخلوني ولست بباخل يقول إنهم يسألوني مسألة لا تصلح فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما المسألة الفاحشة والتبخيل والتبخيل أشد فأدفعوا الأشد بإعطائهم نعم والبخل جنس تحته أنواع, كب... أنواع كبائر وغير كبائر نعم يعني البخل ليس نوعا واحدا وإنما هو جنس تحته أنواع كثيرة منها ما يصل إلى حد الكبيرة ومنها ما هو دون ومنه ما هو دون دون ذلك نعم قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وهذا وعيد وقد مضى أن حد الكبير ما كان فيه وعيد في الآخرة فهذا وعيد في الآخرة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فكما قال رحمه الله البخل جنس تحته أنواع منه ما هو من الكبائر ومنه ما هو دون دون ذلك نعم وقال واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون وقال فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم إلى يوم يلقونه وقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون نعم. وقال والذين يقنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وكثير من الآي في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخلين نعم هذا كله يدخل في ذم في ذم البخل كما قال رحمه الله البخل جنس وتحته أنواع البخل جنس يعني في قوله جل وعلا مثلا فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون محل الشاهد منعهم الماعون يعني عارية الدلو ونحو ذلك يأتي الجار أو يأتي من يريد أن يستعر منك إناء أو دلو أو فأس فتمنعه عنه هذا ذنب توعد عليه هذا ذنب توعد عليه وحد الكبير كل ذنب جاء فيه ماذا وعيد وعيد وهذا وعيد توعد به صاحبه نعم وكذلك ذمه للجبن كثيرا في مثل قوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقوله عن المنافقين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون وقوله فإذا أنزلت صورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وقوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 كله ذم للجبن والجبن ضده ضد الشجاعة والجبن ضده ضد الشجاعة التي قد مضى تقرير ما فيها نعم ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم تأمل ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم وقد مضى معنا التحذير من ضدهما من البخل والجبل قال بين الله سبحانه بين الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك فقال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 يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم كما قال رحمه الله بين سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك وكذلك في الإنفاق نعم وقال تعالى وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه هذا هذا حقيقة البخل إنما يبخل عن نفسه وليس بضار ربه شيئا وليس بضار رباه شيئا نعم والله الغني وأنتم الفقراء انظر والله الغني وأنتم الفقراء فمن يبخل إنما يبخل عن نفسه نعم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم هذا محل الشاهد كذلك كما قال ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإنما يقومون بماذا بما يحبه الله تبارك وتعالى من الكرم وفي الأول كذلك يقومون بما يحبه الله تبارك وتعالى من الشجاعة نعم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل انظر أنفق وقاتل الشجاعة والكرم لا يستوي, من أنفق لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوه وكلا وعد الله الحسنى كلاهما وعد الله جل وعلا الحسنى لكن الفريق الأول بلا شك لهم المقام العالي ولهم المنزلة الرفيعة ولأجل هذا أشار إليهم ربنا جل وعلا باسم الإشارة للبعيد أولئك دلال على علو منزلتهم ورفعة قدرهم نعم وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته نقف عند هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد